بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اخواني في الله والاخوات الكرامات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرآنية والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الازهر وام القرى سابقا وقد عشنا مع فضيلته في اللقاء الماضي حول الايات الشاملة الجامعة والتي تتحدث عن الاخلاق في سوره الاسراء من اول قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين احسانا وان كانت الايات ما فيها يعني الكثير والكثير مما سيستكمل فضيلته الحديث عنها في هذا اللقاء الكريم فضيله الدكتور اهلا بفضيلتك اه مرحبا ما زلنا مع الاخلاق فضيله الدكتور نعم. ومع هذا النموذج الشامل كما ذكرت فضيلتك في سوره الاسراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالقران فياض بالمعاني ولا نستطيع ان نستوعبه نعم لكن نحن ناخذ قبسات من نوره نعم نسال الله عز وجل ان تنفعنا في ديننا ودنيانا واخرتنا باذن الله تعالى امين الايات التي وصت بالوالدين وبالأقارب ونهت عن التبذير ثم نبهت نبهت إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملموما محسورا الانسان يرسم له طريق الإنفاق لا. بعض الناس في المجتمعات الجاهليه والمجتمعات المنحرفه يتفاخر في الإنفاق وينفق وربما استدان وربما باع املاكه من اجل الفخر والرياء والسمعه لا. هذا ممنوع عندنا في ديرنا وايضا ربما يمسك عن الإنفاق ويغلظ طلبه مثل المجتمعات الماديه فيقول أنا مصلحتي فقط ولا يهمني ما ورائي لكن ياتي القرآن الكريم فيرسم للبشرية جميعا طريقها العظيم الواضح الوسطي المعتدل القائم على العدل والعدالة نعم. يقول ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك يعني كنايه عن البخل الشديد كان يده تلتصق في عنقه فكلما اراد أن ينفق لصقت في عنقه فلا يستطيع ان ينفق فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بالبخل وعدم الانفاق ولا تبسطها كل البسط ايضا في الناحيه الأخرى في ان الانسان ينفق كل ما يملكه نعم او او يستهلك دخله كله في مسائل استهلاكيه ويقول لا ينبغي ان أتمتع فقط يتمتع نعم كل من الطيبات ولكلواشربوا ولا ولا تسرفوا ولا تشرفوا وهنا هذا هو النموذج الأوفى للبشرية وما ضاعت امه في الناحيه الاقتصاديه وما اضطرب اقتصادها إلا بمخالفة هذا اما أن تندفع الامه إلى المواد الاستهلاكيه سواء تحتاجها أو لا تحتاجها فيضعف في صفاتها في اشياء ضائعه تافهه او يكثر ويتسلط عليها بعض الـ الـ الـ الانانيين الماديين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله لنا ولك وللمسلمين يرحمك الله غفر يتسلط بعض الانانيين الماديين على الامه فيمسكون المال او كذا عن الانفاق في الاغراض الاجتماعيه الاغراض الخيريه الاغراض التعليميه الاغراض ضروره لابد للامه ان تنفق ان تنفق على مصالحها ولابد من الذي اعطاه الله المال أن ينفق لأن الله تعالى يقول واتوهم من مال الله انا الله مال الله اتوهم من مال الله الذي أتاكم لا. ويقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ومن هنا كان لابد ان الانسان يعي هذه القضايا فحتى الفرد هذا هذا نموذج اخلاقي للفرد وللمجتمع الصغير الاسره وللمجتمع الكبير م. وللدوله واذا كانت حتى دولة عالميه لا يمكن ابدا ان الدول تصاب بما قاتلها اكثر من الاسراف او التبزير او الاستهلاك م. او البخله ايضا من الجانب الاخر لان هذا يدمر المجتمع لأن هذا يربي الاحقاد في قلوب الناس نعم. اذا الانسان عنده اموال اموال كثيره جدا ثم لا ينفقون على الموافق وكما ذكرت فضلتك تعرض الامم للهلاك واهلاكنا نعم. المسرفين نعم اهلكنا المسرفين ب ب في أي جانب من جوانب باختلال لعنى. النظام الذي يقوم عليه المجتمع نعم. لان الفقير انت الذي هل كل انسان عنده أموال هل هذه الأموال من من, من جهده فقط لا انما من الله عز وجل اعطاه قدرة التسمير والعقل الارتفاعي وكذا هذا الله الذي اعطاه هذه النعم فلا بد ان لكن يؤدي حتى هناك جهود بذلت معه يؤدي شكرها بالزكاه يؤدي شكرها بالصدقات بالانفاق الاجتماعي بالانفاق التعليمي وكف كل شؤون الحياه لابد للامه الناهضه التي تؤمن بالله واليوم الاخر أن تكون على هذا النمط والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هنا هذه الآية ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بعض الناس كان يستخرج الأمثال من القرآن يعني امثال الناس يقول هل هي في القرآن فقيل له هل يوجد في القرآن خير الامور الوسط المثل المشهور خير الأمور الوسط قال نعم موجود في عده ايات في القرآن ولا <تصفيق> تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها, تبسطها كل البسط <تصفيق> والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام فالقران جامع بعد هذا ينتقل القرآن إلى خلقيه أخرى خطيرة الايه الكريمة يقول ربنا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاقنا نحن نرزقهم وإياكم نعم ان قتلهم كان خطا كبيرا هنا هذا المعنى مر في ايات سوره الانعام نعم يعيده القران بصيغه اخرى وبنظام اخر <تصفيق> اخلاقي في غايه القوه والانقاذ للوصل نعم وصل الله عز وجل بعبارته ذاته العظمى لانه المنعم المتفضل ثم وصى بإكرام وبر الوالدين نعم القرب والمساكين ثم انتقل إلى الفروع الفروع التي رجل ينجب اولاد ثم يتركهم بلا نفقه نعم. او يتركهم بلا رعايه هذا هذه جريمه اخلاقيه خطيره هذه جريمه فضلا عن جريمه اجتماعيه ينبغي ان يعاقب عليها هي جريمه دينيه واخلاقيه خطيره نعم. هذه الفروع التي تفرعت من الإنسان هو اصل وهم فرع لابد ان كما وصى بالوالدين ايضا وصى بالاولاد نعم. قال ولا تقتلوا اولادكم خشية, خشية املاق خشية الفقر نحن نرزقهم واياكم عفيده الله عز وجل هو الرزاق يرزق الاب ويرزق الابن يرزق الضعيف ويرزق القوي ولا تقتلوا اولادكم هذه كان في الجهلية يا يدون البنات خشيه العار أو خشيه الفقر نعم لكن الايه اعم ولا تقتلوا اولادكم الان ممكن اب يقتل اولاده بانه يربيهم تربيه فاسده فهو قتل ليس القتل فقط بالاعدام ليس, القتل... ليس القتل اللي هو ابطال الحياه فقط وانما القتل المعنوي الخطير هو أن الاب قد يكون هذا اخطر من القتل الاخر نعم, نعم. يعني مثلا اب ينفق على اولاده او على بناته يقعوا من من الأكل والشرب والمسكن والتعليم ثم لا يعلمهم لا صلاه ولا دين ولا خلق ولا حجاب ولا اي شيء نعم قلت لا يقول لك انا ليس عندي وقت لهذه القضايا طيب انت بنيت اجسامهم ودنياهم كيف دمرت عليه ولذلك إذا تحولوا إلى عقوق له بعد ذلك لا يلومن الا نفسه نعم لا بد أن يتوازن لا بد أن يعلم كما أفقت عليهم المال والمادة وما إلى ذلك لا بد أن تعلمهم دينهم لا تخدمهم بعض الناس الآن لا يفعل ذلك بل بعض الناس يقول يقول كلام سفيه غيه السفاه يقول لا ينبغي أن تتدخل في تعليم الاولاد نتركهم هم يختاروا كيف تتركو يختار كيف اذا لماذا لم تتركوا يختار في الماده وفي الاكل وفي الشرب نعم اتحضرت له الأكل والشرب والمسكن والشقه وكذا وكذا اذا عليك أن تحضر له ما هو أهم وهو الخلق الذي يمشي به في الحياة الدين الذي يمشي به في الحياه المنهج الذي يقوده في هذه الأرض وهكذا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاف نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خبا كبيرا سواء قتلهم المادي بالوعد البنات أو قتلهم او, قتلهم أو ايه أو هناك قتل خطير جدا أيضا قال الله فيه في في بيعة النساء ولا يقتلنا اولادهن الآن الاجهاض النظار العالمي يدعو إلى الاجهاض الآن وفوضى الامم المتحده تتبنى هذا هذا الاجهاض جريمه كبرى تحمل المراه من سفاح ثم تسقط الطفل وتنقيه وتلقيه في القمامه أو, او ربما إذا ولدته تلقيه لطيف أو تلقيه في ملجأ او كذا يضيع الاطفال فلذلك هذا قتل تو كان قتلا ماديا او قتلا معنويا وهذه خلقيه قد يدخل فيها قتل المنع من من الميراث مثلا نعم يعني اي باي, بأي اعتداء على <تصفيق> على الحق في هذا <تصفيق> ولا تقتلوه نحن نرزق بان قتلهم كان خطا خطيئه في فرق بين الخطا والخطيه <تصفيق> الخطا هو ضد العادي الانسان يعمل شيء وهو لا يقصد لكن الخطيه امر يفعله عليه ذنب خطير وعليه نعم. عقاب في الاخره نعم ان قتلهم كان خطا كبير وانا تقرب الزنا نعم ايضا كمل الزنا المجتمع الاسلامي لابد ان يقوم على الطهر والعفاف فهنا الزنا فيه جريمه خطيرة جدا نعم الزنا الناس الآن استخفت بالزنا و... و... وبالتالي استخفوا بالاجاد طبعا لذلك وباللقطاء وبالأطفال الحرام الذين ملوا العالم الآن في احصائيه قديمه للامم المتحده عن, عن بنما أن الموليد اللقطاء فيهم يمثلون 3 بالنسبة إلى واحد يعني ثلاثه ارباع المجتمع علاقاته ثلاثه ده هدف قديم من نعم. من 30 سنه ربما الان الان ربما, الان ربما زالت يعني. النسبه بطريقه خطيره فاذا اذا هذا قد لا تخربوا الزنا ولم يقل الله لا تفعلوا الزنا انما لا تخربوا ابلغ اه لان القربان الزنا يعني تبتعد عنه لا تخربه سواء بالاختلاط او بالمسامرات بين الـ الـ الـ الـ الـ الشباب والشبات او بالاتباع الافلام او الشيطه الهابطه الفاسدة او, أو لا تقربوا كل ما يهيج ويثير الانسان لا تقربوا فهذا نهي عن القربان وهو ابلغ من يعني الفعل لان الانسان اذا وضع نفسه بينه وبين الحرام ستر من الحلال امين اما اذا استشف اقترب من الحلال اقترب من الحرام ولا اوشك ان يقع في الحرام فالرايح حول الحما يشك أن يقطع فيه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا الحكم على الزنا بهذه الخلقية نحن الان الايات مكيه ليس هناك دوله تمنع لكن الان تربيه خلوقيه للناس الزنا جريمة كبرى جريمه خلوقيه قبل ان تكون جريمه اجتماعيه نعم هي هي جريمه اجتماعيه نعم لكن وتستحق العقوبه لكن هنا هنا بالذات تربيه الضمائر على أن هذا هذا الفوضى التي كانت في الجاهليه والفوضى التي عادت الآن إلى العالم هذه يجب ان تتوقف هذه بلاء خطير لابد ان يقوم على تاسيس اخلاقي والتأسيس الاخلاقي يقوم على اساس ديني والاساس الديني يقوم على اساس التوحيد الالهي التوحيد لله عز وجل انه يحكم ما يشاء ويشرع ما يشاء وبدون هذا المجتمعات الاسلاميه بدات تدخل عليها قوانين الاجهاد واباحه الزنا واشياء كثيره جدا باسم الحضاره والتقدم وحقوق المراه كل هذه اضلال الإنسان ينبغي أن يعلم ان الطفل الجديد ان تضد الاخلاق الاخلاق الانسانيه ولا تقتلوا اولادكم ولا تخربوا الزنا انه كان فاحشة فاحشة يفحش ذكره اسمها وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق برضه ايضا القتل هنا النهي عن القتل هنا ليس عن جريمة ماديه التي يقع عليها القصاص انما احنا في مكه لا توجد دولة تقيم الحدود والقصاص لا. انما تربية النفس على احترام النفس البشرية البشريه الان السيارات التي تنطلق وتقتل عشرات الناس وكذا هذه هذه جريمه خلوقيه اصلا هذه فوضى خلوقيه اسفلها المجتمع لا. لو كان لا بالارواح والنفوس وان تحترم الارواح وتحتلب النفوس وتحتلب تعلم أن ان فان من قتل نفسا بغير نفس أو فسد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فهنا يصبح القتل جريمة خلوقيه ابتداء نعم في المدينة بعد ذلك نزلت ايات القصاص فاصبحت يق... يق... جريمه خلوقيه وجريمه قصاصيه الجريمه دوله تقيم على يقام القصاص لعم. لكن نحن هنا نتكلم في الاخلاق أساس تربيه الامه أن تقول لهم ان الذرع ممنوع وان الدماء التي تهدر الآن في حوادث المرور اصبحت الآن فقط كل يعني جميع نفسها الامراض والتثيين وكذا لا تبلغ نسب حوادث السيارات الان نعم الاف القتلى والجرح والمعوقين نتائج لي ستار كني فضلتك تقول تربيه الوازع الديني قبل الخوف من العقوبه من داخل الإنسان الوازع الديني وعلى اساس انها دين وعلى اساس انها عباده لله واخلاق اخلاق يتخلق بها المسلم من الله بامر الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن, مظلوم. ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أيضا <تصفيق> الذي يريد أن ياخذ الثار بالطريقه الاشاعه التي تجرى الان في بعض الاوساط خطا القاتل هو الذي يقتل انما ان يقتل قريبه او يقتل انسان ينتسب اليه هذا اسراف في, في القتل هذا أيضا خلق الاسراف في القتل جريمه من الجرائم الاخلاقيه الكبرى نعم التي بضمن لانه اذا اذا استباح ان يقتل انسانا ليرتكب ذنبا استباح الاخرون دمه نعم وهكذا يتسلسل مسلسل السعر يظل يتفاقم في المجتمع إلى نعود الى الا تزر وزر اخرى وربما استمر اجيال ياكل الأخضر واليابس ان كل هذا نتيجه مخالفه دين الله لا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق <تصفيق> وبعدين الايات تستبر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن اليتيم ضعيف والضعيف يحتاج إلى رعايه من القوي لا. فإذا تصلت القوي ليأكل ما له فهذه جريمة خلقيه لا. حسه تبين انه انسان فقد المدلول الاخلاقي اولا والمدلول الديني والضمير الديني الذي يراقب ربه ويرجو الاخره والحساب والعقاب فلا ف... تقربوا مال اليتيم يعني هو اكل قوي ظلما لا يجوز نعم فكيف, نعم بالضعيف فكيف بالضعيف فلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ومعنى يبلغ اشده سلموه ماله ولا تاكلوه الان مستغلين استضعافه حتى يبلغه شد وهو اوفوا بال بال بال العهد ان العهد كان مسؤولا اكبر اكبر اهتمام في القران بالوفاء بالعهود والعقود الانسان يدي وعد ثم يخلفه على انها كلمة واصبح <تصفيق> حتى المواسيخ الدولية لا في متلا حتى تعقد المعاهدات وكذا ويحضر و... و... الرؤساء ولا وعلى... يكاد يجف الحبر الذي كتبت به حتى, حتى. تنقض و... و... وتقوم الدول تضرب بعضها وتغدر ببعضها فهذا سباق مجنون يقوم على فقدان الاخلاق دعم. ومن هنا يتبين أن الأخلاق ليست مجرد هي الأشياء العفه فقط والاشياء لا انما هي امور تتعلق بكل شؤون المجتمع ولا اوف بالعهد ان العهد كان مسؤولا بيني وبين الله سبحانه وتعالى اوف الكيلة, الكيله اذا كيلته الكيله ايضا الضعيف المسكين في المجتمع يريد ان يشتري والتاجر او اللي عنده اموال هو اللي يبيع فاذا كفطفف في الكيل والميزان فكان القوي يسلب حق الضعيف فتكون القضيه نفس نفس, نفس ما عندنا خسه اخلاقيه ولذلك بعث شعيب عليه السلام من اجل هذا عباده الله والتطفيف حتى هتمنع التطفيف في المجتمع تطفيف الكيل والميزان لا. اذا اكتلوا على الناس يستوفون واذا كانواهم او وزنوهم يقصرون الا يظن اليك انهم مبعوثون ليوم عظيم القضية ترجع ايضا وهكذا إلى أن يقول الله ولا تخضم ليس لك به علم الانسان الظنون وال والاشاعات والاخوال المرسله في المجتمع والظنون التي يبني الناس عليها ان ساق التهم بالاخرين ظلما ودورا ولا تخضم ليس لك به علم كل واحد اذا تكلم لابد أن يتكلم على علم وبين، اما يتهم امرا في عرضه أو يتهم إنسان انه يخون او يرتشي أو يقول هناك تقول. هذا فساد في المجتمع واخلال بحقات في المجتمع لا. ولذلك يقول ولا تقف ل... لا تتبع لا تقفل لا... لا تتبع ما ليس لك به علم. من باب يقفل الاثر ان السمعة تقرير اله خطير إن السمعة انت تسمع واحد يتكلم ويقول انا ما عملتش شيء انا سمعت فقط قلت شريكه نعم وان الشمعه والبصره والفؤاد القلب كله الائك كان عنه مسؤولا مسؤولا عند الله يا ابو هذه حقيقة حقيقة الهيه واقعيه اخرويه يعني حتى لو سمع يعني ينبغي ان يستنكر ولا اولا لا لا يفهم من الاول وإذا <تصفيق> وقع فيها يستغفر ويستنكر نعم واذا ولا يتبع هذه لا دل... نقصد الذي يقول لك سمعت عفوا يعني لا, لا لا اريد ان أسمع لا لك لا لك لا, لا عفوا ولا كل إن كل ذلك عنه غنى عنه مسؤوله يسال عنه الإنسان يوم القيامة ثم اراد القران أن يذكر ان يذكر مسألة خطيرة جدا نفسية في غايه الإنسان لماذا يتمرد لانه احيانا نشعر بقوته الماليه نعم قوته الصحيه قوته السلطويه سلطه نفوذ كل القرآن ان السمعه والبصر والفؤاد كان القران مسؤوله ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا الانسان الانسان كما جاء في الحديث الحديث القدسي يقول الله تعالى تفلا النبي صلى الله عليه وسلم تفله ثم يقول عن يميني يقول الله تعالى يا ابن ادم خلقتك من مثل هذه حتى إذا كبرت مشيت في بردين وللارض من قواعد الإنسان بينما بينما يكتسب القوة او الصحه والجاه والسلطان او, أو, أو النفوذ يتمرد فالقران يريد أن اخلاقيا نعلمه هنا لا. ولا تمشي في الارض مرحا لماذا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لم تستطيع أن تخرق الأرض وتنفذ الى طبقاتها مهما دبكتيها أنت،, انت محدود القوة وانت اي انسان مهما عظم وضخم لو جئت له بصخره واحده من الجبل الصخرة اثقل منه وزنا مم. واصلب منه عودا هو ربما يمرض وهي لا تمرض نعم. وهكذا وبعدين الانسان نفسه على الجبال يقيس نفسه في غايه الضاله فمثل فلماذا... النمله الصغيره والله فلماذا هذا الغرور ولمذمه مخالفة الله عز وجل لا يتخلق بالاخلاق الحسنه ما دعان الله الا لكل خير ولذلك يقول ولا تمشي بالارض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ, تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروه. مكروه. السيء منه الحسن حسن نعم. بر الوالدين حسن الاطعام الفقير والمسكين ورعايه اليتيم حسنا السيء منه التبذير حقوق الوالدين الشرك بالله كما قال ربك ان تعبدوا الا اياه الـ الـ القتل, القتل الزنا التطيف الكير والميزان ظلم اليتيم كل هذا كان سيؤه عند ربك مكروها مكروها المكرونه بمعنى الحرام مش المكروه اللي هو عند الناس هو الذي يكرهه عند لا المكروه بمعنى الحرام تزويقه القران كان مكروها عند الله هذا يكرهه الله فهو حرام محرم على الناس إلى يوم القيامة كل ذلك كان سيئا عند ربك ومكروها ذلك مما اوحي اليك ربك من الحكمه الله. هذه هي الحكمة الكبرى لا عند الفلاسفه ولا عند الادباء ولا عند القصص والتمثيليات ولا المسلسلات الحكمة هنا هنا الحكمة التي التي تعطي للانسان حكمه وجوده وتعطي له حكمه مصيره وتعطي له حكمه تعامله مع الخلق لابد ان يكون بالحكمة والحكمه هي المنع من الفساد نعم. فهذه الحكمه الالهيه اعطانا الله اياها مجانا ما تكلفنا دفع ثمنها للانبياء عليهم السلام ولا دفعنا ثمن انما الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده فلو استقام الناس على طريق الله فهذا منفعته في الدنيا والاخره كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله اله آخر لا. كما بدأ النص النصوص ال15 ايه كما بدات بالدعوه ان غدر ربك ألا تعبده الا اياه بالتوحيد نعم خدمه بالتوحيد لا. لماذا لان أساس قبول الناس للحق ولان أساس اصلاح الناس في الأرض هو التوحيد لا. فاذا اعطوا قيدهم لله الواحد القهار ما قادهم الا الا كل خير ومنهم إلا عن كل شر ولذلك هذه الايات تختم كما بدات بالتوحيد تعود الى تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا اف اصفاكم ربكم بالبنين واخذ تناقش إلى أن يقول ربنا تسبح له السماوات والارض ومن فيهن كل شيء يسبح بامر الله وَمِن شَيءٍ لَذَكُرُ حَمْدِي وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا هُنَا فِي هَذَا الْمَجَال نَجِدُ أَنَّ مَجْمُوعَةً كَبِيرَةً مِنَ الْأَخْلَاق فِي كُلِّ شُؤُونِ الْحَيَاةِ فِي في فِي الْإِسْرَافِ فِي فِي الْفَرْضِ فِي الْمُجْتَمَعِ شُمُولِيَّةً فِعْلًا شَامِلَة نَعَم وَ وَتَضْرِبُ عَلَى أَوْتَارِ الإنسان الْإِصْلَاحِ الْإِنْسَانِيِّ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَشْعُرْ بِضَعْفِهِ يَظَلُ مُتَمَرِّدًا لا لا وخلق الإنسان وليس معنى هذا الضعف ان يتماوت أو, أو, أو لا لا يجتهد في الحياة انما معناها ليكف ولذلك الله عز وجل دعى الناس إلى تذكر هذه الحقيقة أن الله هو القوي وان الله هو الرزاق وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي كل هذه الفيض من النعم لذلك عليه ان يشكرها ذكرت ل... هذه الجملة من الاخلاق خاطبت الأمة في مهديها الاول فان نحن بحاجه اليها الان لا, لا نحتاج الحاجة في, في... مش لا... الآن الآن وغدا وبعد غد البشريه كلها في هذه الحاجه نعم اذا نحن لو فصلنا معنى معنى ولا تقتلوا اولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس الآن العالم العالم كثر فيه الهرج والمرج والقتل وال, وال والضياع المطلق في كل شؤون الحياة لو أن الناس رجعت فقط القرآنية القرانيه للاخلاق الالهيه لانصلح وجه الحياة تماما وبقي الشواز الشذوذ مش الشذوذ الجنسي الشذوذ يعني, يعني الانحراف عن طريق الله يبقى لا بد في كل مجتمع يبقى شواز في لكن ان يصبغ وجه الحياه في العالم الان يصبغ وجه الحياة بالانحراف يصبح الشزوز الجنسي ال الزنا الاجهاض ال القتل المعنوي المروع الان القتل الجماعي لامم والشعوب القتل الجماعي للامم والشعوب بالقنابل والعنقوديه والقنا والاشياء والساحات المحرمه اذهال وكذا كل هذا نعم. يدل على أن الناس قد تمردوا تمرد لو الانسان شعر بضعف عند الايه الكريمه انك لن تخرق الارض هذا واحد يقول طاحنا الان نضرب القنابل نخرق الارض الانسان مهما اعطي من قوه هو محدود نعم الانسان الذي يضرب هذه القنابل ربما ربما رصاصه صغيره جدا تأتي تصيبه فينتهي كنتي حياته حسعفنا ثم يساق الى الحساب وحتى لو خرج ماذا يخرج من الارض لا شيء حتى ان اخترق الارض واكتشف البترول نعم. وكذا وكذا هو ضعيف في كل الاحوال ولذلك غردى ان يذكره نعم. بالحجم فقال ولم تبلغ الجبال طولا هذه الجبال العالية التي تصل فعلا في قمه الافرست او غيرها أو الهبلاء إلى عده الوف من من الاقدام اين يذهب نعم. الانسان بجاربه فعلينا ان نضع انفسنا في الموضع الصحيح نعم. عبيدا لله سبحانه وتعالى كما بدات الايات وقضى ربك الا تعبدوا الا والله تعالى اهلا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويعني في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا وشيخنا الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد وقد طاف بنا حول الايات المباركة من سوره الاسراء من قول الله عز وجل وقدر بك الا تعبدوا الا اياه من الايه 23 الى إلى و30 وما زلنا سنستكمل مع فضيلته حديث القران عن الأخلاق فحتى نلتقي به وبكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته